وتوكل على الله وكفاه بالله وكيله أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عباد غير الله لوجدوا فيه إشكلا فاكثر وإذا جاءهم أم من الأم أو الخوف أذاعب ولو ردوه إلى الرسول وإلى للأمر منهم لعلمه الذين يستنبطنه لعلمه الذين يستنبطنه منهم ولو لفضل الله عليكم ورحمته لتبعت الشيطان إلا قليلا